وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقَسِطُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعٍ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فَإِنْ أَطِبْنَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف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 فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأثين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 فإذا كان لهم ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية من بعد وصيت يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإذا كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم من بعد وصية.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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعْدَى حُدُودَهُ يُدَخِّلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا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 اِن كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدتُّمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَقًا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف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 وَخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم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 وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ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 فَكِحُهُ النَّبِيُّ إذنَ أهلهنَّ وَأَتُهُنَّ أُجورهُ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 ولا تقتلون أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانَ وَظُلْمًا فَسُوَفَ نُصْلِيهِنَّ أَرَى وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إلا تجتنبوا كبائر ما تنهون عنهن نكفّر عنكم سيئاتكم نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض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 ألم ترَ إِلَّا الَّذينَ أُوتوا نصيباً مِنَ الْكِتابِ يشترونَ الظَّلالةَ ويريدونَ أَن تضلوا السبيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعدائِكُمْ وَكَفى بِاللَّهِ وَليَومٍ وَكَفى بِاللَّهِ نَصيراً من الذين هادو يحرفون الكلم عم وأضعيه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين ورأينا لي بألسنةهم وطعنا في الدين.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 آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَكُنْ كَاسِيًا عَنْكُمْ مِنْ عِلْمِهِ وَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ أَوْ يَسْتَخْفُوا مِنْكُمْ أَرَاكُمُ اللَّهُ أَعْلَمَ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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطغوت يؤمنون بالجبة والطغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيله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 وكفى بجحنم مسعرا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نطقت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً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 إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم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 وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون رأيت المنافقين يصدون عن كصدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا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 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا كفى ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنك تبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو يخرجوا من دياركم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لك نخير لهم وأشد تثبيتًا وَإِذَا الَّآتِينَهُمْ مِلَدٌ نَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئا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 لا يقول أنك ألم تكون بينكم وبينه مودتي يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة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 لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين في آتين والله أركسه بما كسبوا أتريدون أن تهدم من أضل الله وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا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 ستجدون آخرين يريدون أي يؤمنكم ويؤمن قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركس فيها فإن لم يعتزلوك ويلقوا إليكم السلام ويكفؤ أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم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 فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما. يا ايها الذين امنوا اذا خرجتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القاء اليكم السلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فان عند الله مغانم كثيره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 وَالْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَآءَ أَنْ تضعوا وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا طَمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ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 ولا تجاد العري الذين يختلون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوائن أثما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله.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 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين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 وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلنهم ولا أمني ولا أمرنهم ولا أمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولا أمرنهم فليبتكن أذان الأنعام ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله.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 يا أيها الذين آمنوا كونوا طوائمين بالقصش شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إ يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما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 والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل فقد ظل ضل ضلال بعيدا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 انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإذا كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإذا كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوز عليكم قالوا ألم نستحوز عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 قَوْمَنَا نَسُوا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْرِب سَتَجِدُ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا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 وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا إِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ أَوْ تَصِلُوا إِلَى النَّاسِ حُسْنًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا، فقالوا أرنا الله جهره.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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَدَوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا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 يؤمنون بما أزل إليك وما أزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولائك.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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان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 لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا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 وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه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 لا يستكف المسيح أي يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون وَمَن يَستَكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعاً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 فيعذبهم عذاباً أليماً ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً